صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبده ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله